اسمع انا, أنا عنك كلام وكلام قطعت د قلبي, وقد تعدي قلبي 「わし لي اخبارك م ع ر ف ر ا ر ك قول ن ت ما د عليا و ع ش ي نارك